لنقف هنا بل ننظيف في طريق العظام نسيم الصباح أجاب النداء وفاق صباه القوي المدى وأيقظ فينا الضمير النبيل لنبدأ درب العظام اسلوب في <تصفيق> لهو يوم الصباح نفسنت حبك يجري وانا في الحياه وينظر فينا نبير الحياه نسيم الصباح حين نسيم الامل شموخ الاراده هو علام ال غامر كي نستعيد اليمن شيء من دوله القفص